بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ نسلام محمد بن رحمه الله تعالى ضمن أبواب كتاب التوحيد باب ما جاء في حماية المصفة صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك هذا هو الباب الثاني والعشرون من أبواب كتاب التوحيد باب ما جاء في حماية المصطفى. حماه يحميه حماية دفع عنه حماه يحميه حماية دفع عنه وهذا شيء حما أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حما في الحديث لا حما إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذن المراد به ماذا المدافعه كل شيء مما يخل به بالتوحيد سواء كان يخل باصله او أو يخل به بكماله الواجب أو بكماله المستحب النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بالتوحيد وأتى بكل ما يتمم التوحيد ثم ما يقابل التوحيد من الشرك الأكبر وكذلك ما يتعلق به الشرك الأصغر وكذلك البدعة وكذلك المعاص هذه كلها طرق ووسائل توظينا إما إزالة التوحيد من أصله وهو يقابل أصل التوحيد وإما لي لكماله الواجب فالشرك الأكبر ينقض أصله من أصله وما زاد على ذلك فهو ينقض كماله الواجب قال هنا وسده, وسده أي مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة والاجتهاد يكون مفتوحا وإنما الأصل فيها المنع أصل فيها المنع ولذلك العقيدة قائمة على هذا الباب وهذا الأصل المجمع عليها أن العقيدة توقيفيه يعني موقوفة على على, على السماع يعني الوحي وليس فيها اجتهاد نسيما ما يتعلق به بالأصول فمعنى التوحيد وما يتعلق به بالتوحيد ومعنى الشرك وما يتعلق به بالشرك هذه كل مسائل موقوفه على على السماح فيها نصوص كما مر معنا مرارا ان هذا أتم وأوضح ما بينه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وأعظم ما نقله الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وما يتعلق به بالتوحيد وليس فيه مسائل تتعلق الاصل وهي مختلف فيها فضلاً عن, فضلا عن أن يكون ثم اجماع أو قول يخالف اصل التوحيد وإنما ثم إجماعات رسيما متعلقة بفهم الصحابة على ما ذكرناه سابقا قال وسده كل طريق يوصل إلى إلى كل طريق كل طريق سواء كان هذا الطريق قوليا أو, أو عمليا لان ما ينقض الأصل إما أن يكون به بالقول وإما أن يكون به بالعمل هذا الذي يظهر لنا وأما ما يتعلق به بالاعتقاد فالأصل غيب أنه غيب الأصل أنه غيب لذلك قل أن يصل العبد إلى الحكم به بالتكفير لمن كان كفرا اعتقاديا لأنه بين وبين الله تعالى ما الذي أدرانه المنافقون يظهرون الإسلام ونحكم عليه بماذا بالإسلام هذا الأصل هذا الاصل مجمع عليه أن من أظهر الإسلام حينئذ حكمنا له بما بما أظهره والمنافق كذلك يظمر في قلبه نقيض الإسلام ومع ذلك يظهر الإسلام فنحكم عليه بماذا بما أظهر وإذن الذي يكون في الباطن هذا ليس لنا اطلاع عليه ولسنا مكلفين اصلا الشرع أن نمتحن الناس فيما يتعلق ببواطنه وإنما بما؟ بما أظهر عن إذن نعلق الإسلام بما أظهر ونعلق الكفر بما؟ بما أظهر وأما البواطن فهذه علمها عند الله تعالى فإن أظهر الإسلام وأظهر ناقض لا يجتمع مع الإسلام حكمنا عليه بماذا؟ برفع وصف الإسلام لوجود هذا الناقض كما أننا نرفع وصف الطهارة إذا وجد سبب من أسباب الحدث لا فرق بين البابين صحيح ام لا حينئذ نرجع إلى إلى الأصول ولذلك قال وسده كل طريق يوصل إلى الشرك إلى إلى الشرك إما أن تجعل الشرك هنا المراد به الشرك الاكبر فأل حينئذ تكون العهد الذهني والمصنف رحمه الله تعالى كما علمته إنما جعل الأصل الذي ينطلق منه دعوة و دفاعا عن الحق وكذلك إنكارا على المخالف فيما يتعلق به الشرك الأكبر هذا الأصل فيما صنف فيه المصنف رحمه الله تعالى وأبدأ وأعاد وهذا الكتاب كتاب التوحيد يتعلق به بهذا الأصل وإن ضمنه ابوابا تتعلق بالمكملات حينئذ إلى الشرك لك أن تجعله به المعنى الشرك الأكبر ولك, أن تعمي, ولك أن, أن تعمي والذي جاءت به السنة ماذا؟ التعميم هذا الأصل جعلتني لله نداً هذا إنكار أم لا؟ إنكار حنيذ حماية أو لا؟ حمايته حينيذن هذا يتعلق بأصل الدين أو بكماله؟ بكماله لا يتعلق بأصل الدين جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله ثم شاء فلان هذا لا يتعلق بأصل الدين وانما يتعلق بي بكماله الواجب حينيذن لأنه من الشرك الآصار حينيذن نقول هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محمد جنب التوحيد، فدل ذلك على أن السنة في العموم لكن مقصود المصنف يحتمل السنة قطعا أن الحماية جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم الشرك بأنواعه الظاهر والخفي ما يتعلق بالاعتقاد ما يتعلق بالإرادة ما يتعلق بالقول ما يتعلق بالفعل السنه جاءت حامية للتوحيد من هذه المكدرات كلها ولكن ما الذي أراده المصنف رحمه تعالى؟ هذا أخص والنظر فيه حينئذ. لا ينسحب للنظر في ما جاءت به الشريحه وللعصر نقول حمل النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد مطلقا وكثير من الشرع عمموا كلام المصنف رحمه الله تعالى قال هنا المصطفى المختار باب ما جاء في حمايه المصطفى ما الذي جاء وما هذه تفسر دائما فيه كلام المصنف به بالادله لانه هو ماذا يريد يبوي ياتي بترجمه هذه ترجمه اشبه ما تكون علم أو إن شيء تعبر في بعض المواضع بحكم هل هذا العلم كيف ثبت لا بد يثبت به بدليل عندما نقول النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيل من اين ناتي به لا بد من وحي لا بد من دليل أو من سيره النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان كذلك فليد صارت هذه ادله أو تكون هذه ترجمة ماذا حكما شرعيا حكما شرعيا من الشرك الأكبر مثل نذره لغير الله تعالى من الشرك النذر لغير الله حكم أو لا هذا حكم حينئذ يذكر الأدلة يذكر الأدلة تحت التبويب من أجل ماذا أن يبين لك أن هذا الباب وهذه الترجمة إنما سنبطت من هذه النصوص أو يذكر آية على جهة المثال لا على جهة الحصر أو يذكر حديثا كذلك على جهة المثال لا على جهة الحصر قال هنا باب ما جاء إذن ما تفسر بأدلة ما جاء في حماية المصطفى قال المحشي المصطفى المختار مصطى ط اصل مصطى هذه اصلها ت اصلها تا. من الصفوه وهو خيار الشيء خيار الشيء لذلك قال المختار مصطفى المختار اختاره الله عز وجل لرسالته الله اعلم حيث يجعلها رسالته اصلا وفرعا اصلا وفرعا علماء ورثت الانبياء حينئذ الانبياء مصطفون والعلماء كذلك العاملون مصطفون للصفاء حاصل في في الاصل وحاصل كذلك فيه في الفرع ولا فرق بين النوعين الله أعلم حيث يجعل رسالته قال في قاسم تعالى هناك في حشة على درة أصلا وفرعا اصلا باعتبار الأنبياء الله تعالى اختارهم الصفاهم وفرعا باعتبار العلم قال والجناب هو الجانب والمراد هو حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد عما يقرب منه يقرب منه لا ينقضه يعني مباشرة الظن أنه قد قد يصل إلى النقض للتوحيد أو الطعن في التوحيد أو النقص للتوحيد حينئذ كل محام بجوار التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم اتى بماذا بالمنع منه لأن كل وسيلة كما مر في الأبواب السابقة كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الشرك فهي محرم ولو كانت في الأصل مباحة ولو كانت في الأصل مباحة ولذلك قد تكون طاعة مثلا قد يصلي وحده حينئذ يكون ماذا مأجورا متعبدا لله تعالى يقرأ القرآن يسبح لكن لو ذهب بهذه الصلاة وصلى عند قبر ها صارت ممنوعا لا صارت ممنوعة إذن في أصلها هي عبادة وهي محبوبة مرضية الله تعالى ثم جاء المنع لماذا لقيام وصف باعتبار المحل باعتبار المحل إذن ما يقرب أو عما يقرب منه من التوحيد ولو كان في أصله مباحا بل ولو كان في أصل عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ولذلك جاء النهي والحكم بكونه بدعة لو عبد الله وحده دون ما سواه عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده كما مر معنا ذل ذلك على ماذا على أن كل ما يكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر حينئذ يكون ممنوعا يكون ممنوعا فالأصل فيه التحريم قد يكون في نفسه شركا أصغر وقد يكون في نفسه مباحا وقد يكون في نفسه طاعه لكن لما ترتب أنه قد يصل بالعمد إلى الوقوع في الشرك الأكبر صار, صار ممنوعا إذن عما يقرب منه هذا فيه عموم تنبى لهذا فيدخل فيه ماذا؟ التعبد لله تعالى وإذا جعله على وجه لا يصح حينئذ نحكم عليه كما مرة أن من عبد الله تعالى عند قابل رجل صالح الأصل أنه بدعة وإذا كان بدعه يكون مأجورا أو لا يكون مأجورا ولا تصح العبادة لو صلى فرضا عند قبر ويعلم أنه قبر حين نقول صلاة باطلة صلاة بطلة. لماذا لان علمنا أن الصلاة عند المقابر أو في المقابر هذه باطله فإذا كان كذلك أو منهيا عنها أولا نقول هي منهي عنها والنهي يقتضي فساد المنهي عنها إذن هذا محرم نقول اولا وهذا متفق عليه كما حكى ابن تبية ومر معنا ومن قال بالكراهه من باب الاحسان احسان الظن بالعلماء يقال انه عانى بالكراهه هذا التحريم ثم ننتقل لمساله اخرى هل صلاته صحيحة أو لا منهم من يرى انها صحيحه مع الاثم مع والصحيحة انها باطله لا تصح كما يعانون لها اهل الاصول باي مساله الصلاه في الدار المغصوبه هذا عنوان كبير عند الاصوليين الصلاه في الدار المغصوبه ويذكرون خلافا طويلا والصحية باطلة لا تصح صحيح أنها باطلة لماذا لأن شرط الصحة ها كم لا لابد من تحقق شرط الصحة الأول إخلاص والثاني متابعة حينئذ أوقع هذه الصلاة على وجه شرعي أو بدعي. بدعي إذن يكون من النوع الثاني فيكون منهيا عنه والنهي إنما جاء من أجل الإعدام كما قال ما في الروضة حينئذ من أجل الإعدام فتصحيح هذه الصلاة يعود إلى النهي بماذا بالإبقاء فصار مصادما له من كل وجه كما ذكرنا ذلك في محله. إذن قال هنا المراد حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد مطلقا بأنواعه الثلاث ما يتعلق بالربوبية ما يتعلق بالأسماء والصفات ما يتعلق بالعبادة عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسبابه إذ هو, هو أي التوحيد أعظم الفرائض أعظم الفرائض فرائض جمع فريض يعني الواجبات والفرض والواجب مترادفان على الصحيح فرض والواجب مترادفان فإنذ أعظم واجب وأول واجب هو ماذا؟ هو التوحيد هو التوحيد بل لا تصح إلا به. هذه قاعدة تبي لها فائدة عظيمة فيما يتعلق بمن تلبس بالشرك الاكبر مع العباد لا تصح إلا به لا تصح إلا تصح هي أي الفرائض إلا به أي بالتوحيد هذه قاعدة أولئك نعم قاعدة في باب التوحيد أن التوحيد شرط صحة لسائر العبادات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عرفنا مرارا أن العطف هنا ودلالة الاقتراب معتبرة بمعنى أن الثاني ها شرط في صحة الأول عبدوا الله هذا متضمن أو شيء تقول بدلالة الالتزام أن الشرك الذي يناقض العبادة منهي عنه لأن الأمر بشيء سلزم النهي عن ضده عبدوا الله ها. هذا أمر والأمر بشيء سلزم النهي عن عن ضده لماذا؟ لأنه لن تصح العبادة إلا باجتناب الشرك عندنا التصريح بقوله ولا تشرك به شيئا هذا من باب التأكيد من باب التأكيد دل ذلك على أن الثاني شرط في صحة الأول إذا هل يتصور مسلم أن زيد من الناس يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ثم يعبد غير الله يتخذ إلها آخر مع الله لا يتصور لماذا؟ لأن هذه العبادات التي تقرب بها إلى الله تعالى من شرط صحتها ماذا؟ التوحيد فإذا انتفى التوحيد لأنه لا يجتمع الشرك مع توحيد ابدا لا عقلا ولا لغة ولا شرع مطلقا اذا تقرر ذلك فلن يصح أي تعبد وأي قربة إلا بمجانبه الشرك الاكبر فإذا لم يرتني الشرك الاكبر حينئذ كمن أتى بقوله ويؤمن بالله وترك ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت هذا يصح منه التوحيد الجواب لا، ما يحتاج يحتاج إلى تعصيل يحتاج إلى رسالة يحتاج إلى تفرغ يحتاج إلى جمع الجواب ما لا يحتاج وإنما تنظر فيه باعتبار النص فمن يكفر بالطاغوت أول ما يدخل في الكفر بالطاووت مجانبة الشرك الأكبر مجانبة الشركة الأكبر فإذا لم يترك عبادة ما سوى الله تعالى قلنا هذا لم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إذن لابد من أمرين إذا كل منهما لازم للآخر فإذا أتى بالثاني يؤمن بالله دخل فيه قول لا إله إلا الله والصلاة والصوم إلى اخره سمي ما شئت من التعبدات لكنه لم يكفر بالطاغوت حين إذن قل أتى بالثاني ولم يأتي بالأول وقد رتب الشرع ماذا شيئا على شيئينه وهذان الشيئان شرطان أو إن شئت قل ركنان حينئذ لا يصح فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك لن يصح الاستمساك بالعروه الوثقه التي هي كلمه التوحيد الا بمجانبه الشيئين لا بد من اجتماعهما في الترك حينئذ اذا اتى بواحد ولم يأتي ولم يرتنب الاخر حينئذ نقول لا يصح توحيده ولذلك المصنف رحمه تعالى اشار فيما سبق وكررناه لي لاهميته لا تصح الفرائض كلها دون استثناء إلا به يعني بأن يتحقق به بالتوحيد والتوحيد المراد به ماذا؟ التوحيد الشرعي ليس التوحيد الجهميه ولا المرجئه وإنما التوحيد الشرعي يعني لا بد أن يفرد الله تعالى بالتعبد العبادة لا يجمع بين, ها بين عبادة الله لا يجمع بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره فإذا جمع بينهما حنيد لا يسمى مسلما لا يسمى مسلما بالاجماع اجماع الرسل القاطبه قبل أهل العلم لا يسمى مسلما وعند هؤلاء يسمى ماذا يسمى مسلما مسلم تلبس به الشرك الأكبر فيبقى على على الاصل لماذا يبقى على الاصل قال لانه قال لا اله الا الله وصلى وصام طيب والشرك هذا الأكبر يعتبر ناقضا او لا قال لا لانه جاهل والجهل مانع من اسقاط الاسم فضلا عن الحكم عليه هذا لا شك انها من البدع لم يقل بها أحد من السلف البتة أن يكون الجهل مانعا من إسقاط الاسم والحكم ونقول باجماع العقلة فضلا عن أهل العلم بإجماع العقلة أن أهل الفترة كانوا جهلاء أم لا بالإجماع هذه المسائل الأصل فيها أنها لا تحتاج إلى جواب لكن باب التنزل نجيب كانوا في جاهلية جهلا بالإجماع إذا كانوا علماء لا ومع ذلك سماهم الله تعالى ماذا مشركين وإن أحد من المشركين إذا سماه مشرك حتى يسمع ما سمع وسماه مشركا هذا نص إذا الاسم ليس ثابتا باللغة فقط وإنما باللغة وبالشرع وبالعقل الله عز وجل سماه إذن هذه من الأسماء الدينية كما يعبر بعض العلم أو ان شيء تقول من الأسماء الشرعية فإذن سماه مشركا أو لا سماه مشرك وكانت عندهم عبادات أو لا كانت عندهم عبادات كانوا يطوفون بالبيت ويقفون بعرفه ما جعل الله تعالى هذه العبادات التي هي من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام ما جعلها مانعا من سقاط الاسم عليه دل ذلك على ماذا؟ على أن الجهل ليس بمانع نعم ليس بمانع من الإسم قطعا بالجمع وإنما قد قد يكون مانعا من الحكم الأخروي في أهل الفترة الذين لم يبلغهم شيء البت وكذلك المجنون والصبي ونحو ذلك ما ذكرناه مرانا هذا لا بد منه لقوله بل لا تصح إلا إلا به لا تصح هذه الفرائض إلا به يعني بالتوحيد ولن يصح التوحيد إلا بترك عبادة ما سوى الله تعالى إذا اجتماع الأمرين لا وجود لهما يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبر ويتقرب الى صاحب القبر قل هذا لا وجود له عند المسلمين لا وجود له ومن قال باجتماعهم فهو كافر مرتد بالاجماع ولو كان من أعلم أهل الأرضين نواقض ليست خاصة بالعلماء ليست خاصة بالعوام والمقلدين بل اول من يدخل العالم قبل المقلد ولذلك ذكر اهل الفقه ماذا إذا كفرنا العالم ببدعته فسقنا المقلد يعني الرحمه تاتي بمن ها بالمقلد لانه جاهل قد يقلد في اشياء ظن انها ماذا الشرك الاكبر ليس في تقليد وإنما اردت كمساله فقط حينئذ إذا كفرنا العالم ببدعته فسقنا المقلد هكذا قال حنابلة إذن العالم لا يعذر هذا الأصل فيه لأنه عالم فأول من ينزل عليه الحكم قبل العوام من؟ هم العلماء هذا الأصل أما تخصيص النواقض كلها به العوام ثم العلماء الشبه والتأويل وفتح الباب إلى على مصرعيه وكل يتأول وكل يأتي به بشبهة إلى خريه قل هذا لا شك له من من أبطل الباطل قال رحمه الله تعالى إذ هو أعظم الفرائض بل لا تصح إلا إلا به لا تصح إلا إلا به وهو أي التوحيد الذي جاءت الرسل بالقيام به بتحقيقه على الوجه الشرعي لا إله الله لا معبود حق إلا الله تعالى افراد الله تعالى بالعباده ولن يتحقق هذا الإفراد إلا بمجانبة الشرك القيام به يعني أن يتحقق به ولذلك نقول الإسلام لابد أن يتحقق به بمعنى ماذا؟ أن يأتي بمعنى وليجتنب كل ناقض ينقض الإسلام من من اصله وهو الذي جاءت الرسل بالقيام به والنهي عما ينافيه من الشرك الأكبر ونحوه ومع حمايته صلى الله عليه وسلم لجنابه اجتهد في سد منع كل طريق يوصل امته إلى الى الشرك وحذر وانذر وابدى واعاد وخص وعم هذا كله يدل على ماذا على أن ذنب الشرك ليس كغيره، بخلاف ما يدندن حوله المغفلون اليوم. قل لا لا فرق إذا عذرتهن في ما يتعلق ببدعة مكفرة، وقد قال أهل العلم بأنه لابد من تحقق شنطة المواني، أنه يلزم ذلك في في الشرك الأكبر. قل لا الذي فرق هو الله عز وجل وأهل العلم قد أجمعوا على على ذلك. ما يتعلق بالشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله تعالى ليس كغيره من من الذنوب. قال رحمه تعالى وقطع الوسائل والذرائع المفضية إليه وصلى الله عليه وسلم كما بلغ البلاغ المبين قال وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد يعني هذا الباب يمكن أن يؤخذ مما سبق أو كذلك والمصنف رحمه تعالى قد يعيد بعض المسائل بتبويب مغاير لما سبق ويريد به ماذا ما بالتأكيد والاشكال فيه ليس عيبا وليس نقصا ولو كان متنا يحفظ لان مقام التوحيد ليس كغيره لا ننزل كل ما يقال فيه سائر المتون في العلوم الأخرى على المتون به بباب التوحيد لا وإنما نأتي هنا بزيادة إيضاح المقام يقتضي أن يبين أما نقول جامع مانع إلى خري واحترازات قل هذا الأصل فيه عدم هنا وإنما يأتي بعبارات واضحة بينة تدل على على المقصود ولذلك يكرر الأبواب كثيرا رحمه الله تعالى من باب التأكيد ومن باب تقرير المسائل وهو لا ي... لا يعيد الترجمة بذاتها وإنما يأتي بقريب منها ثم كذلك لا يعيد الآيات نفسها أو الأحاديث وإنما يأتي بما يدل عليه إذن ليس فيه تكرار محض من كل وجه وإنما المراد به ما يتعلق به بالزبدة والخلاصة قال ولكن أراد المصنف رحمه الله حمايته الخاص يعني أراد أن يثبت فرقا بينه بين أمرين حماية عامة هناك لسائر الشريعة وهنا حماية خاصة تتعلق بماذا بالتوحيد توحيد العبادة لكن كما ذكرت سابقا لا مانع أن يقال بأن المصنف رحمه تعالى كرر وأبد وأعاد لأن هذا المقام كما يكرر الله تعالى قصة الأنبياء فيه في القرآن كم وكم تعاد القصة بألفاظه احيانا وقد تأتي به بزيادات أخرى هذا كل من باب التكرار الذي ينبني عليه التأكيد يعني هذه المعاني التي تضمنت القصة تحتاج ماذا إلى تأمل وتدبر قال الله تعالى وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه معنتم الآية يعني أكمل الآية فالمصنف رحمه تعالى أراد هنا تمام الآية إذا قال الآية معناه أكمل الآية يعني الشاهد في الآية كلها قال المصنفون الشالح قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول لقد اللام هذه لا قسم فهي مؤكدة قد تفيد التحقيق وهي من المؤكدات لقد جاءكم والله لقد جاءكم ها كم مؤكد ثلاث مؤكدات اللام الظاهرة وقد والقسم المقدر قسم المقدم إذا ثلاث مؤكدات وهي مؤكدة لجميع مدخوله يعني جميع الجمل الأربع الاتي ذكرها كل مؤكدة بماذا بهذه المؤكدات قال قد جاءكم رسول من, الله رسول من الله حذف من الله العلم به رسول فعول بمعنى مفعل من أنفسكم قال المصنف المحشي هنا يخبر تعالى عباده عباده فجعل اللفظ عاما هنا قد جاءكم الخطاب لسائر المؤمنين وهو عام ليس خاص بالعرب وهو عام للأمة كلها وقيل للعرب والأول الذي هو العموم اولى يعني لا يخص به بالعرب لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من العرب لكن المنه عامه ليست خاصة بالعرب العرب بل هي عامة لسائل الأمة قال يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما لأنه عظيما هذا خذ من التنوين قال لقد جاءكم رسول رسول تنوين هذا للتعظيم يعني يأتي لي أغراض عديدة تنوين له أغراض لأنه حرف معنى التنوين هذا مثل ال ال نقول ماذا للجنس وللعهد وإلى آخره صح ولا لا إذا حرف معنى فلها معنى كذلك التنوين هو كلمة نون حينئذ يدل على ماذا يدل على معنى من المعاني التعظيم ومن المعاني التقليل ومن المعاني التكثير إلى آخره حينئذ نقول هنا الأغراض به ماذا التعظيم رسول أي عظيم قال رسولا عظيما أرسله إليهم من أنفسهم أي من جنسهم يرجعون معه إلى نفس واحدة يعني لا من الجن ولا من الملائكة لا من الجن ولا من الملائكه بل هو من جنسكم كقوله والذي خلقكم من نفس واحدة قال وبلغتهم ولسانهم يعني بلغة العرب ولسان العرب هذه زيادة امتنان على العرب دون غيرهم زيادة امتنان على العرب دونه دون غير وأما العجب فعرفنا أن الحجة تقوم عليه بماذا؟ بأحد أمرين إما أن يتعلم هو اللغة أو أن يوجد مترجم إما هذا وإما ذاك هذا إذا بلغه ماذا؟ القرآن قال ولسانهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته ونصيحته وشفقته وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة يعني كونه بلسان عربي مبين أسرع إلى فهم الحجه فهم الحجه عرفنا ان له معنيين فهم الحجه الذي هو فهم دلالات الالفاظ التراكيب والثاني الفهم الخاص يعني فهم عام وفهم خاص فهم عام بمعنى ماذا انه يخ... هو عربي يخاطب بلسان عربي يفهم الكلام صحيح او لا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا خطب بلسان عربي لكن ياتي لا أعجمي ولا يحسن لسان العرب ويقول له اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قامت على الحج لا لم تقم عليه. لا بد من ماذا لا بد من فهم كلام العرب لا بد من من فهم كلام العرب هذا النوع شرط لا بد منه الحجه الرسالية لا لا تقوم ولا يحكم بقيامها إلا بماذا إلا بفهم لسان العربي وأما عربي يخاطب بلسان عربي مبين ثم يقال لا بد أن يقتنع لابد من المحاورة لابد من المناظرة لابد من إزالة الشبه والعلائق والأهوام والأحكام العقلية هذا باطل هذا باطل لسيما ما يتعلق به الشرك الأكبر حينئذ فهم الحجة يراد به معنيان معنى عام وهو الذي عناه المصنفون رحمه الله تعالى وهو فهم الدلالات وأما الفهم الخاص الذي يعنيه المعاصرون اليوم أنه لابد أن تقوم على الحجة ولو كان عربيا ولو بلغ القرآن كله وعنده تفسير ابن جرير وابن كثير الأخير وقرأه مرة ومرتين قال لا بد من قيام الحجة ماذا تريد بقام الحجة قال تزيل الشبهه التي علقت في رأسه قال لا هذا من كيسي هذا ليس ليس عليه دليل البت. لا سيما ما يتعلق به بالتوحيد قال وأسرع الى فهم الحجة وأبعد من اللجاجة يعني المخاصمة ويقتضي مدحا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه من صميم العرم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذا ايه عام على المؤمنين والمؤمنون ليس خاصا بالعرب صحيح إذا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسه فدل ذلك على أن المؤمنين هنا عام فليس خاصا بهم بالعرب لم يقل المؤمنين العرب يكونوا خاصا وإنما هو عام حينئذ المنة بالرسول صلى الله عليه وسلم حاصله لجميع امته ولو كانوا عجما ولو كانوا عجم ولذلك نقول الصحيح في الايه لقد جاءكم هذه ليست خاصة بالعرب بل هي عامة بل هي عام وقال بعض انها خاصة بالعرب يعني مسألة خلافية لكن هذه الآية واضحة بينة تدل على أن المنة حاصلة للمؤمنين فعلق الاسم هنا بمعنى عام وكونه عربيا أو اعجميا هذه لا أثر له فيما يتعلق بإثبات الإيمان والإسلام كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية وقال جعفر للنجاشي إن الله بعث فينا رسولا من نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانه يعني عموم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه تعين على ماذا؟ على إثبات صدقه مع المعرفة الرجل بالاحتكاك ونحو ذلك يدل على ماذا؟ على العلم به بظاهره وباطنه قال عزيز عليه ما عنتم هذه الصفه الثانية قال قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنت عزيز عليه صعب عزيز فعيل صعب عليه اي على النبي صلى الله عليه وسلم ما عنت ما عزيز عليه عانتكم عزيز عليه الذي ها يعنتكم يعني اما ان تكون مصدريه هذا الاصح حديث تؤول مع ما بعدها ب بمصدر عزيز عليه عانتكم عزيز عليه عانتكم وعزيز هذه قيل خبر مقدم وعناتكم هذا مبتدا مؤخر مبتدا وقيل عزيز عليه هذا مبتدا وما عنتم هذا قائم مقام الخبر قائم مقام مثل قائم الزيدان قائم الزيدان وقيل عزيز لانه معتمد على ما سبق ومعلوم ان الصفه اذا اعتمدت على ما سبق حينئذ لها ان ترفع ولها ان تنصف صحيح ولا مررت بزيد ضارب عمرا ضارب عمرا عمرا هذا منصوب بضارب لماذا لأنه وقع صفته وقع صفته فاذا وقع المشتق صفه أو حال حنيد يعمل فيما فيما في بعده على كل عزيز عليه عنتم عزيز عليه قيل خبر مقدم معانتكم مبتدا مؤخر وقيل عزيز عليه هذا صفه لي لما سبق حنيد يكون ما بعده فاعلا سد ما سد الخبر فاعلا يكونوا فاعلا يكونوا فاعلا قال هنا المحشي أي شديد عليه جدا الذي يعنت امته يعني يشق عليه العنت بمعنى المشقه وهو اي لعنت لحاق الاذى الذي يضيق به الصدر ولا يهتدي للمخرج عنه والذي يشق عليه من كفر وضلال وامتحان يعني بسبب الحق بسبب الحق ليس مطلقا وانما بسبب الحق وفي الحديث بعثت بالحنيفيه السمحه وفي الصحيح إن هذا الدين يسر فشريعته كلها سهلة سمحه كاملة يسيرة على من يسرها الله عليهم يعني ليس فيها عنت شريعة كلها ليس فيها عنت مشقة صعوبة البتة هذا محل وفاق وقولوا حريص عليكم أي بليغ الحرص عليكم هذه الثالثة أي راغب ومجتهد على هدايتكم وحصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم والحرص يعني معناهم شده طلب الشيء على الاجتهاد فيه حرص شده طلب الشيء على الاجتهاد فيه حريص على طلب العلم حريص على جمع المال متقابلا حريص على طلب العلم الشديد شديد في الاجتهاد فيه يعني لا كلما جاءه ما يشق عليه ترك هذا ليس ليس عنده حرص على طلب العلم ليس عنده حرص على على طلب العلم حريص على جمع المال يعني يقدم ماذا الوقت والنفس والنفيس قال هنا رحمه الله تعالى حتى قال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم هذا روى الطبران باسناد جيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما قال وقال ما بقي شيء يعني عن أبي ذر في أصل ثم رفعه وقولوا بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه الجملة الرابعة وكلها مؤكدات بالثلاث يعني الجمل الأربعة كلها مؤكدات بالقسم واللا مقد هنيد ليست خاصة بي بالجملة الأولى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه كذلك مؤكد بالثلاث وحريص عليكم مؤكد به بالثلاث كذلك الجملة الرابعة مؤكد بالثلاث قال بالمؤمنين رأوف الرحيم بالمؤمنين رأوف رأوف بالمؤمنين صحيح يعني قوله بالمؤمنين خبر مقدم خبر مقدم ورؤوف هذا مبتدا مؤخر رحيم هذا مبتدأ ثاني, مبتدا ثاني رؤوف مبتدا اول رحيم هذا مبتدا مبتدا ثاني يعني يجوز تعدد المبتدا كما انه يجوز تعدد الخبر قال أي بليغ الراءفه والشفقه بهم لبلغ بليغ يعني جاء من صيغه رؤوف لانها فعول وفعول تدل على ماذا على الكثرة لأن صيغة مبالغة, صيغة مبالغة وليس المراد صيغة مبالغة التي المبالغة التي تفهم في أذان العوام لا وإنما المراد البلوغ إلى الشيء الكثير حقيقة لأن المبالغة قد تكون مجازا زعما دعوة يقال علامة وليس بعلامة جاهل صعب يقال عالم هينده وليس بي بعالم وقد يكون كذلك إذا قد يراد به المعنى الحقيقي قد لا يراد به وهنا قال رأوف الرحيم أي بليغ الرافه بليغ الرافه والشفقة بهم لا بغيرهم قال أبو عبيد الرافه أرق من الرحمة يعني فرق بين الرافه والرحمة الرافه أرق من الرحمة قوله لا بغيرهم أخذهم من أين من التقديم والتأخير يعني قبل بالمؤمنين رؤوف رأوف بالمؤمنين أي لا لا بغيره إياك نعبد إياك نستعين قدم أخر اي لا نعبد إلا إياك ولا نسعين إلا إلا بك كقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال عليه السلام ما بعث الله من نبي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم فاقتضت هذه الأوصاف كريمة والمحاسن الجمه أن أنذر أمته أن أنذر أمته ونصح وبلغ البلاغ المبين وحذرهم عن الشرك. الذي هو أعظم الذنوب فأعظم ما بينه يجب أن تعتقد هذا عقيدة أعظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق بالتوحيد ونقيضه هو ما يتعلق بالتوحيد ونقيضه هناك من يدعي إجماعات وإيه كذلك ثابتة فيما يتعلق بالصلوات والزكوات والصيام والحج الأخيري والمسلمات أنها من لوازم الإسلام ثم يأتي ويشكك فيما يتعلق به بالتوحيد قل لا العكس هذا سوء فهم وقلة علم ان يدعى ان هذه مبينه الاركان الاربعه على وجه التمام واتفق العلم واجمع على مسائل كثيره أكثر أبواب الاربعه هذه مجمع عليها حديث كيف يقع النزاع فيما يتعلق به من وقع في الشرك الأكبر ليكون مسلما او لا واذا جحد الصلاه كفر واذا جحد الزكاه كفر بل اذا ترك الصلاه ولو كان عن كسل اجمع الصحابه على على كفره إذا ما يتعلق به الشرك الأكبر اعظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب أعظم الذنوب فرق الله عز وجل بين ذنب وذنب ولذلك جعل قسمة إن الله لا يغفره ها قال ويغفره صحيح او لا إذن يغفر ولا يغفر هذا تقسيم أم لا تقسيم ولما غفر ولما لم يغفر لعظم الذنب إذن من الذي فرق الله عز وجل فإذا جعلنا احكاما خاصه بالشرك الأكبر لا يستوي معها احكام تتعلق بالكفر تكفير فيما يتعلق بدون ذلك لا اشكال فيه لان الذي فرق هو الله عز وجل وهذا محل اجماع كما مر معنا قال ولا ريب ان الانذار عنه عن الشرك الأكبر زبده رسالته زبده رسالته قال انذار عن الشرك ولم يقل الامر بالتوحيد لما لاننا نعرفه فمن يكفر ويؤمن بالله إذا قدم الكفر بالطاوت قدم الكفر بالطاوت ومر معنا كلام لتيمية رحمه الله تعالى أن نزاع الرسل مع أقوامهم في النفي لا في الاثبات. تب يا ذا فائدة في النفي لا في الإثبات يعني بيان حقيقة الشرك في الكتاب والسنة أعظم من بيان ما يتعلق بإفراد الله تعالى بي بالعباد الذي هو العمل الذي هو الايمان بالله ف النظر فيما يتعلق بالكفر بالطاغوت مقدم لأنه لن يصح له إيمان بالله إلا بمجانبة الشرك ودل ذلك كما قال المصلف رحمه الله تعالى هنا ولا ريب أن الإنذار عنه عن الشرك زبده رسالته يعني الخلاصة خلاصة الرسالة هو ماذا؟ هو النهي عن عن الشرك عن عن ودل ذلك على أن النهي عن الشرك مقدم على الأمر به بعبادة الله تعالى وأن لا إله مقدمة على إلا الله بالنص وكذلك ما يتعلق بالإيمان بالله لن يصح لن يصح باطل ولو فعل ما فعل لو اعتقد ما اعتقد ولو قال ما قال لن يصح إلا بمجانبة الشرك قال ولا ريب أن الإنذار عنه زبدة رسالته وقد بين صلى الله عليه وسلم لأمة ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل الى عبادتها الى عباد يوصل يعني هو في نفسه بدعه صلاه عند القبر بدعه ليس الشكل لو صلى ما كفر صح او لا لو صلى عند قبر ما كفر لو ذبح لله هو في نفسه لو ذبح لله عند قبر ما كفر لكن نحن اذا راينا نحكم عليه بالكفر لان الظاهر لان الظاهر وأما الباطن فأمره إلى الله تعالى إذن فعل العبادة عند القبر نقول هذا بدعه، ثم بعد ذلك ينظر في ما يتعلق بالظاهر قال والصلاة عند وإليه ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادته وهذا وجه الدلالة من الآية يعني حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد إنما أعظم ما جاء به هو الإنذار عن الشرك, إنذار عن الشرك. لأنه متصف بهذه الصفات العظيمة أولا من أنفسكم ثانيا عزيز عليه ما عندتم وأعظم ما يشق على الناس ماذا أن يتلبسوا بالشرك الأكبر فيكون مآلهم الى إلى النار عزيز أو لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ويحب لأمته النجاة من النار والخلود فيها دل ذلك على أن أعظم سبب يوصل إلى خلود في النار قد بينه أتم بيان لرحمته ورفاته بي بأمتي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا، لا تجعلوا لا ما نوعها ناهيه ناهيه إذن تجعلوا بيوتكم قبور منهي عنه او لا منهي عنه حديث صارت على الاصل وهو النهي يقتضي التحريم النهي يقتضي التحريم نحتاج الى صارف وليس فيه صارف وليس فيه في هذا الامر صارف قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم بالنصب قبورا بالنصب ها تجعله أي لا تصيروا جعل هنا تنصب مفعولين بيوتا هذا مفعول أول قبورا هذا مفعول ثاني إذا نصبت مفعولين قال أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور يعني لا تشبه هذه البيوت بالقبور دل ذلك على ماذا على أن القبور محل العبادة الجواب لا يعني بالمقابل هنا أو الاستلزام أن نجعل بيوتنا ألا أن, أن لا نجعل بيوتنا قبورا بمعنى أن نحدث فيها العبادات فحينئذ لو لم نحدث هذه العبادات شبهناها بماذا؟ بالقبور إذن القبور لا يعبد الله تعالى عندها فدل ذلك على أن من البدع ومن الوسائل المتعلقة بي والوقوع في الشرك الأكبر جعلوا هذه القبور محلا للتعبد وليست محلا للتعبط إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يجعلوا هذه البيوت بمنزلة القبور لأن القبور مهجورة لا يعبد الله تعالى فيها ولا عندها ودل ذلك على أن الأصل في النهي هو التحريم قال لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم. يعني هذا وجه آخر لا تجعلوا بيوتكم قبورا لو لم يعلم حكم القبور وما يتعلق بالعبادة لسالوا لكن دل ذلك على ماذا على أن هذا الحكم قد تقرر عندهم. الصلاة والتعبد عند القبور ممنوع وأن القبور باعتبار التعبد مهجورة لما ثم زيارة مخصوصه به طريقة شرعية ومع ذلك فالأصل فيه المنع حينئذ تكون مهجورة أو لا تكون مهجورة فلما فهموا الأصل هذا ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا إذن هذه إحالة حينئذ لا تجعلوا بيوتكم هذه التي تعبدون الله تعالى بمنزلة القبور التي لا تعبدون الله تعالى عندها إذن ثم أصلان أصل متقرر باعتبار أن الحكم ظاهر عند الصحابة باعتبار القبور والثاني ما يتعلق به لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال رحمه الله تعالى لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم عند الصحابة ولذلك نهاهم قال فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك إذن ثم أصلان وأمر بتحري العبادة فيها ونهاهم عن تحريها عند القو أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بتحري العبادة فيها أي في البيوت ليس في المقابر ونهاهم عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى مشركون يعني أثبت الاسم أثبت لس عكس ما يفعل يعني خلاف عكس اللغوي هنا ما يفعله المشركون من النصارى يعني ماذا النصارى ماذا يفعلون يعمرون المقابر ويهجرون البيوت يعمرون المقابر بالتعبد سواء للمقبورين او لغيرهم ويهجرون ماذا بيوتهم اذن نهىهم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفعلوا فعلا نصارى ومن تشبه بقوم فهو فهو منهم قالوا من تشبه به من هذه الامه يعني حكمه حكمهم هذا الاصل ومن تشبه بقوم فهو فهو منهم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر موقوفا رضي الله تعالى عنهما اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم هذا أمر والعصر في الامر للوجوب ونحتاج الى صارف ليس عندنا صارف لا يعرف صارف لي لهذا النص كالصارف لي أنه السابق لا تجعلوا بيوتكم قبورا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولمسلم من حديث ابن عمر موقوفا كذلك لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سوره البقره تقرأ فيه يفر يهرب وفي هذا ونحو ابعاد لامته عن عن الشرك عن, عن الشركة واضح هذا لا تجعلوا بيوتكم قبورا البيت الذي هنا اضافه ليل التخصيص يعني البيت الخاص البيت الخاص بمعنى انك لا تصلي السنه مثلا في المسجد وتصليها في بيتك لا في بيت غيرك صحيح أو لا لذلك يسأل بعض الناس إذا كان سيذهب إلى بيت صديقه وهو يصلي في المسجد المغرب حينئذ سيسنن يركع ركعتين هل الأفضل أن يصليها في المسجد أو يذهب إلى بيت صديقه المسجد قطعا الأفضل المسجد لأن النص هنا بيوتكم خاصة بيتك أنت الخاص أما بيت الآخر هذا لست مسؤولا عنه هو الذي يعمره لست أنت حينئذ يكون النظر هنا باعتبار الصلاة في المسجد أفضل لي أما هو في بيته إذا كان سيرجع إلى بيته حينئذ صلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد وإذا كان في سكان المسجد الحرام حينئذ تكون أفضل من مائة ألف صلاة ولو قيل بعدم العموم, قيل بعدم العموم كان الأصل ظاهر النصوص التعميم ليس خاصة بالمساجد هذا ظاهر النصوص لأن المسجد الحرام اسم لمسمى الحرام حينئذ لا يختص بالبناء بل ظهر النصوص لو صلى في الطرقات عندما مئة ألف ولو صلى في بيت هذا ظهر النص حينئذ إذا صلى في المسجد وصلى في البيت بيتي هو حينئذ صلاته في البيت أعظم مما لو صلى في المسجد ولو كانت الصلاة في المسجد خاصة بمئة ألف ولا تكون في البيت كذلك لأن بعض الفقهاء يرى ماذا أن التفضيل المضاعفة هذه خاصة بالمساجد أما البيوت فلا على هذا القول كذلك ماذا لو صلى في بيتي فهو أفضل تزيد على من صلى ماذا في المسجد وكانت صلاته مئة ألف قال هنا ولا تجعلوا قبري عيدا لا تجعلوا هذا نهي النهي يقتضي التحريم ولا تجعلوا قبري عيدا نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص لأنه علقوا بماذا علقوا بماذا بوصف ما هو ذا الوصف عيدا لم يقل لا تزور قبري وإنما قال لا تجعل قبري عيدا إذن تكون زيارة على وجه مخصوص لها طريقة مخصوصة هذه الطريقة هي التي سماها ماذا سماها عيدا إما أنها تعود بالزمان أو على جهة مكان إذن لا تجعل قبري عيدا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن, ماذا؟ عن زيارة قبري فليس الحكم هنا معلقا بالزيارة وإنما الحكم هنا معلق بماذا بجعل تلك الزيارة عيدا أخذت وصفا آخر أخذت وصفا آخر فلما أخذت وصفا آخر، خرجت عن كونها زيارة مشروعة قال نهى صلى الله عليه وسلم الذي تعريمه نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبله على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص العيد يكون على وجه مخصوص في عبادات وفي زمن وقد يكون في, في, مكان في زمان مخصوص لأن العيد قد يكون باعتبار الزمان وقد يكون باعتبار المكان صحيح قد يكون باعتبار الزمان وقد يكون باعتبار المكان مر معنا ذلك في أبواب سابقة وذلك يدل على المنع في جميع القبور لا تجعل قبري عيدا إذا جعل قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم عيدا من باب أولى وأحره إذا منع ونها صلى الله عليه وسلم عن قبره على جهة الخصوص فغيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحره مع أن النصوص دلت على ذلك صراحة فالنص هذا يدل به بدلالة الالتزام. قال وذلك يدل على المنع في جميع القبور دون استثناء، لأن قبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على على وجلات، لأنه ماذا؟ لأنه في ضمنه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف جسده فأخذ العلم هذه هذه المسألة، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره اولى بالنهي كائن من كان، كائن من تعميم، كائن من كان. يعني لا يختص به زيد دون, دون عمل ولو كان عالما ولو كان ولو كان أبا بكر الذي أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قبره لا يعظم ولا يتخذ عيدا فإذا جاء النهي عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا فغيره من باب أولى وأحرى ثم قال رحمه تعالى مبينا معنى قول عيدا قال والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد في معنى التكرار فيه معنى التكرار فاتخاذ البدعة امتداء يحكم عليها بكونها مخالفة للسنة هذا الأصل وإذا تكرر حين قلنا ماذا صار عيدا فالاصل فيه خلاف السنة ثم بعد ذلك ينتقل إلى بالتكرار ينتقل إلى كونه بدعة والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد يتكرر على وجه معتاد وهذا كلام التيمية رحمه الله تعالى قال ويتكرر على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك يعني يثبت يوما ويعود يثبت يوما ويعود سواء كان العود باسبوع كل سبت يفعل شيئا ما ويكون مخالفا للشرح أو كل شهر كل أول سبت من أول شهر أو باعتبار ماذا السنة. إما باعتبار السنة أو باعتبار الشهر أو باعتبار الأسبوع كله يسمى ماذا؟ يسمى عيدا. يسمى عيدا قد يتبادل الذهن ماذا؟ أن العيد لابد مثل الأضحى والفطر لابد من سنة تمر حينئذ يكون عيدا لا قد, قد يكون ماذا؟ ها. يوما في الأسبوع ويتكرر كل أسبوع فيكون عيدا فيكون باطلا بدعه وكذلك قد يكون ماذا؟ كل شهر إذن ابن التامير رحمه تعالى يعمم باعتبار التكرار وتثبيت زمن معين أو مكان معين تأتي أفعال وتأتي طقوس تتقرر في هذا الزمان في هذا الوقت أو في في هذا المكان نريد إذن نحكم عليه بكونه ماذا بكونها عيدا بكونها عيدا ولذلك يشمل هذا الوصف جميع الأعياد التي يفعلها الناس اليوم التي يفعلها الناس. ولو لم ينمو قربة بها إلى الله تعالى لماذا لأن الصحيح أن البدعة تدخل العبادات وتدخل العادات تدخل العبادات وتدخل العادات لذلك بعضهم يقول يوم وطني هذا هذا ما نو به قرب إلى الله عز وجل لكنه يقول ماذا فيه عود في معنى العيد ولو كان عادة نهيك عن مثلا تشبه بالكفار نحو ذلك ولو كان عادة نقول لي لكون البدعة على الصحيح تدخل العادات كما تدخل العبادات نحكم عليه بكون ماذا؟ بكونه ماذا بكونه بدعة إذا فيه تكرار او لا تكرر. وهو من العادات لأنه منى وقرب إلى الله تعالى قطعا هذا منى وقرب وعينئذن وكذلك عيد الأم والزوج الأخير والأولاد كل هذا لم ينو به قرب إلى الله تعالى فهم باب العادات فهم باب العادات. نهيك عن عيد الحب نحو ذلك وعينئذن نقول هذا كله من باب العادات هل نوبي قرب قطعا منى هل البدعه تدخل هذا النوع؟ نقول نعم تدعو. تدخل فيه في هذا النوع إذا اردت بسط البحث فارجع الى الشاطف فيه في الاعتصام فقد أجاد وافاد إذن هنا قال عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك, ونحو ذلك قال أو يعتاد مجيئه وقصد من زمان ومكان هذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى جمع بين, بين قول مزجة بين كلام نتيمية وكلام نقيية كلام السابق قوله والعيد اسم لما يعود من اجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد هذا كلام نتيمية رحمه الله وقوله والمكان أو يعتاد مجيئه أو للتنوين يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان كمن يزور جبل أحد مثلا حين إذن جعل الموضع ماذا جعله مكانا لي الزيارة جعله مكانا لي للزيارة, جعله مكان لي للزيارة. جعله من الآثار يدخل في البدع كذلك ما كان الصحابه رضي الله تعالى يزورون هذه الأماكن صحيح او لا غار ثور وغار حراء إلى اخره هذه كلها مما يسمى بالآثار زيارتها يعتبر من من البدع قال من المعاودة والاعتياد ماخوذ والمكان الذي يقصد فيه الاجتماع هكذا عبر المصنف هنا والمكان فيه شيء من السقط في الاصل فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع يعني العيد يأتي اسما للزمان وياتي اسما للمكان فقوله هو المكان فيه سقط قال فان كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها وهو الشاهد للترجمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك نهى نهيا عاما لم يخصص شيئا دون, دون شيئا نهى أن يتخذ قبر عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك قال كما اتخذ المشركون أعيادا زمانيه ومكانية زمانية أو وقد أبطلها الشرع كلها زمانية أو وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر، عيد الأضحى والفطر هذا باعتبار الزمان والمشاعر والكعبة هذه كذلك معتادة أولى معتاده من الذي خصصها؟ الشارع، إذن هذا تخصيص لمكان لفعل عبادة معينة، فإن المخصص هو هو الشارع، دل ذلك على أنه مما أذن الله تعالى به ولا تجعلوا قبر عيدا. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنهم فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. تنتابونه وتترددون إليه لأجل ذلك. يعني أنت ستأتي من أجل ماذا؟ دعاء أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو لنفسه. أو ياتي من أجل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم اذن اذا كان يبلغه ذلك عليه الصلاه والسلام لا مزيه لمن يكون قريبا من القبر عما كان بعيدا عن القبر ان كل منهما ماذا تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلامه قال ومن اتخاذه عيدا أن تتكرر زيارته على وجه مخصوص أن تتكرر زيارته على وجه مخصوص هذا داخل في مفهوم العيد يعني التكرار تكرار الزيارة ولو لم يصاحبها شيء مجرد التكرار هذا داخل في ماذا؟ في مفهوم العيد حين يدخل في قولي ولا تجعل قبري عيدا قال ومن اتخاذه عيدا أن تتكرر زيارته على وجه مخصوص ثم قال وتبليغه صلى الله عليه وسلم حيث صلي عليه من خصائصه من خصائصه يعني هو دون غيره سواء كان المصلي عند قبره أو لم يكن فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عند قبره إذن ما دام أن الصلاة تبلغه والسلام يبلغه عند قبره وعند من صلى أو سلم بعيدا عن قبره إذن لا مزية لمن كان عند القبر على غيره صح او لا؟, إذن لا فرق إذن لما تخصه بالاتيان من أجل الصلاة والسلام وإنما تصلي وتسلم عنه عن بعد قال هنا من خصائصه روى ابو داود عن أبيه رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وعن أوس ابن أبي أوس مرفوعا أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتك معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أرمى قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء رواه دود النسائي وابن ماجه وقال الحسن ابن الحسن ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوا يعني خاطب على المدينة ما أنتم ومن كان يعيش هناك في, في الأندلس رحمه الله إلا سوا إلا إلا سوا يعني لا فرق بينكم في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر مالك زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا القول أنكره لماذا لأنه موهم والقاعدة هنا كل لفظ موهم للسامع هو لا يعلم مقاصد اللفظ لا يعلم ولا يعلم بماذا بما تقصده من الفعل فالاصل فيه المنع الاصل فيه المنع هكذا قاعده لانه داخل في الباب نفسه حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد فكل لفظ مهم الاصل فيه ماذا المنع فلذلك من فقه امام مالك رحمه تعالى أنه كره الله انكره هذا لانه اذا قال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم عامل لا يفهم سيما فيما إذا كثر الجهل ووجدت علامات الشرك ويقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم يهم ماذا أنه فعل أشياء من معتاده الناس أسيا اذا كان من من أهل العلم قال لألا يتخذ ذريعة إلى جعله عيدا رحمه الله تعالى قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رأوه بدوود بإسناد حسن ورواته ثقات وقال الحافظ ابن عبد الهادي هو حديث حسن جيد لإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة وقال شيخ الإسلام ومثل هذا إذا كان له شواهد علم أنه محفوظ وهذا له شواهد متعدث يعني الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني علي بن الحسين يعني ابن علي ابن أبي طالب المعروف بزين العابدين أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم قال الزهري رحمه الله ما رأيت قراشيا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وابوه الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة حفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسجهد يوم عشراء سنة إحدى وستين وله ستن وخمسون قال أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة, فرجة ضم في السكون قال الفرجة بضم الفاء والسكون الراء فعله وهي الكوة في الجدال والخوخه ونحوهم أشبع ما يسمى الآن بالنافذة والرجل المبهم صرح باسمه سعيد بن منصور في سننه انه سهيل ابن ابي صالح ولا نحتاجه مثل هذه المسائل لا نحتاج ماذا معرفه الشخص إنما المراد بالقصه نفسها قال رااني الحسن ابن الحسن ابن علي عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمه يتعشى فقال هلما الى العشاء دعوة فقلت لا اريده فقال ما لي رايتك عند القبر وأراد ماذا هذا اشبه ما يكون بأسلوب دعوي دعاه اولا إلى الطعام فحينئذ بعد ذلك بشره بما رآه فقال مالي رأيتك عند القبر سأله لماذا لأن الفعل محتمل فعل محتمل احتاج إلى استفصال لذلك ما مالي رأيتك عند القبر وأراد أن يجعل ذلك مقدمة لبيان ما عنده من علم لبيان ما عنده من, من علم قال فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال معلما له ومبين له السنه في ذلك إذا دخلت المسجد فسلم دخلت المسجد فسلم لا يحتاج الى ان تذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه حرص السلف على قطع الوسائل والذرى يعني يعلمون ذلك يعلمون ذلك وان لم يقع الشرك بعينه كما وقع في الازمنه المتأخرة فهم يعلمون ذلك وإذا لم ينقل عنهم نص معين فيما يتعلق بالمسائل المتاخره نرجع إلى نصوص نرجع إلى النصوص لأن عرفنا أن القاعد هنا أن التوحيد هو أعظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ما نص الله تعالى عليه في الكتاب وكرر وابدى وأعاد بآيات متعددة وبيّن ماذا؟ التوحيد وأركانه وشروطه ومعنى اخره فامر فأمر بالكلمة وبينها لم نحتاج الى قول فلان وفلان من منها العلم البتة حين نرجع إلى الأصول فنحكم على المشركين بأن مشركون نستدل به بالنصوص السابقة ولو لم يكن عندنا ماذا قول لمالك والشافعي وأحمد الأخير ليس بلازم ليس بلازم هذه المسائل المتعلقه بالتوحيد والشرك ليس بلازم أن ينص أحد من مساء ومن اشترط ذلك فهو مبتدع ضال أنه لابد أن ينص أحد من السابقين وما كان ثم شرك اصلا لذلك ذكر ابن تيمير رحمه تعالى أنه لم يكن إلا بعد الأزمن الثلاث يعني القرون الثلاث نعم وقع في زمن علي رضي الله تعالى عنه المتعلق به بالغالية الذي سماه ابن تيمير رحمه تعالى الشيعة الغالية لكن هذا على وجه الإفراد يعني مجموعة فقط لم يستقر الأمر ثم زال لكن بعد ذلك وقع الشرك ورتب وصارت مشاهد وقباب تزار والناس تعارفوا على ذلك بل ألفت مصنفات فصار حينئذ جماعة مشرك بالله تعالى ولهم دين بخلاف ما وقع في زمن علي رضي الله تعالى وإنما حادثه وقعت سجدوا له وقالوا له أنت إله فحرقوا وانتهى الأمر إذن هذا على وجه ماذا؟ على وجه الإفراد طائفة معينة فأزيلت أما بعد ذلك فصار له صار دينا صار دينا تعبدوا به رب جل وعلا يعني توصل إلى ذلك إلى مرضاة رب جل وعلا ولا شك له شرك أكبر قال وفي حرص السلف على قطع الوسائل والذرائع وسد ابوابها المفضية الى الشرك قال هنا انه راى رجلا يجيء لفرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهو وقال الا احدثكم الا هذه اداه تنبيه الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي من ابي عن جدي هو عن علي بن حسين ابوه من حسين جده ها علي بن أبي طالب أبوه الحسين وجد علي بن أبي طالب من أبي عن جد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا قال فيه دليل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. فالدليل حينيذي نكون ماذا يكون عاما لأنه خصه أو علق الحكم بقبره فغيره من باب أولى وأحرى غيره من باب أولى وحرى سميها دلالة المفهوم موافقة أو دلالة التزام والمشهور أنها موافقة فيه دليل على النهي عن قصد قبوره والمشاهد لاجل الدعاء والصلاة عنده لأن ذلك نوع من اتخاذها عيدا كما فهم علي بن حسين من الحديث فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده فكيف بقبر غيره قال ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه يعني إذا لم يريد المسجد كما هو معلوم ماذا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة له مدخل خاص وعلى ما تأخره بدمجه وإدخاله فيه في المسجد حينئذ القصد هل هو المسجد أو القبر العصر ماذا المسجد حينئذ إذا جاء قاصدا للقبر صار مخالف للسلام لأن التعامل مع قبل النبي صلى الله عليه وسلم له فقهه باعتبار النص وباعتبار ما فهمه الصحابة من النصوص. واضح هذا حينئذ يكون ماذا؟ يكون مخالفا. قال رحمه الله ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. منهي عنه. مع أنه لو قصد القبر ولم يقصد المسجد يكون ماذا يكون من اتخاذه عيداً يريد يكون منهيا أو لا يكون منهيا عنه قال إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيداً المنهي عنه قال ولهذا لما راى الحسن ابن الحسن سهيلا عند القبر نهاه عن ذلك مرة واحدة فنهاه عن عن ذلك وذكر له الحديث مستدلا به وأمره بالسلام عليه عند دخول المسجد ويكفي ذلك سنة إنما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولي المسجد. قال قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى ما علمت أحد رخص فيه. يعني دخول المسجد لأجل القبر فقط ولم يقصد المسجد لأنه إما أن يقصد المسجد فقط ولا يقصد القبر وإما العكس وإما أن يجمع وإما أن, أن يجمع يعني يقصد المسجد والقبر هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله يعني يتسامح فيه. اذا قصد الأمرين اما المنهي عنه ان يقصد القبر فقط دون دون المسجد قال ما علمت احدا رخص فيه يعني من السلف رخص فيه يعني الاصل ماذا هنا تعبير من المتأخرين متاخرين يعني اراد به ماذا ها الرخصه للصلاحيه يعني يقابله العزيمه يعني اصل المنع الاصل المنع رخص فيه يعني الاصل عنده ماذا ان هذا النوع منهي عنه ولم ينقل حرف واحد عن السلف ماذا في تجويز هذا ولذلك عبر بالترخيص ما علمت أحد رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا والأصل ماذا التحريم اتخاذ القبر عيدا الأصل فيه التحريم إذا لابد من ماذا لابد من دليل يدل على الاستثناء وليس تم استثناء نلبتها لا بنص ولا بفهم أحد من أمة السلاف ودل ذلك على على المن أنه يدخل ولا يقصد إلا القبر من أجل السلام ولم يقصد المسجد هذا منهي عنه. فيكون داخلا في ماذا؟ في مفهوم العيد مفهوم العيد. قال لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه. لأن ذلك من اتخاذه عيدا وأنه لم يشرع وأنه لم لم يشرع يعني لم يأتي إذن من جهة الشرع هذا معنى التشريع أن يأتي حرف من كتاب أو سنة يدل عليه على الجواب وإن جاءت النصوص عامة لا تجعل قبري عيدا عيدا ها نكرا أتم نكرا في سياق النهي تعوم أو لا تع أي نوع من أنواع العيد أي نوع من انواع العيد حينئذ نقول هذا ممنوع شرعا ممنوع به بالنص قال لأن ذلك من اتخاذه عيدا وانه لم لم يشرعا قال وكره مالك, وكره مالك لاهل المدينه كلما دخل الإنسان المسجد أن ياتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا زيادة تحقيق من الامام مالك رحمه الله تعالى يعني اذا كان من, من اهل المدينه أو يكون نازلا وياتي كلما دخل فاذا به الى الى القبر من اجل السلام قل هذا لا, أصل له. هذا لا أصل له هذا إذا كان ثم زياره اصلا. إذا كان ثم زياره وإلا أصل لا كما سيأتي كلمصنف رحمه الله تعالى قال لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا نوع من اتخاذه عيدا قال ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك من اتخاذه عيدا وأنه لم يشرع وكره مالك لاهل المدينه كلما دخل الانسان المسجد ان ياتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك سلف يعني اتفاق يقيل السلف وجمهور السلف واكثر السلف يعني اجماع وفهم السلف نقيت يعتبر ماذا يعتبر لا مما يتعلق بالصحابه رضي الله تعالى عنه عنها وكان في أوائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمور الصحابة لم يكن القبر داخل المسجد إنما كان متأخرا لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك قال مالك رحمه الله تعالى هذا استدلال مالك لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها تهى رحمه تعالى قال وإنما كانوا أي الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده فيصلون فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا يأتون للصلاة المسجد من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة لا من أجل زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك العصل ان القبر منفك عن المسجد فهذا قبر وهذا مسجد حين يقول قل ما ماذا؟ الانفكاك فيدخل المسجد من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي يتعبد الله تعالى لا من أجل أن يزور القبر القبر حينئذ يكون منفكا فلو حكمه القاص قال وإنما كانوا أي الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده فيصلون فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا قعدوا يعني ذكروا الله تعالى أو خرجوا ولم يأتون ماذا القبر ولم يأتوا القبر ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أفضل وأكمل وكذلك عند دخول المسجد أفضل من أن يأتي إلى القبر من أجل أن يصلي أو, أو يسلم وكانت الحجرة في زمانهم بيتعايش الله تعالى عنها التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحجرة في زمانهم يؤتى إليها من الباب يعني يدخل إليها من الباب ثم باب على المسجد ومع التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون, عليه لا يدخلون عليه يعني يصل إلى القبر بالفعل لو وقف على القبر وقف على القبر بخلاف ما قد جعلت حينئذ الحواجز فلن يصل الى الى القبر ومع ذلك تراكم صحيح هذا يدل على ماذا على انه اذا منع من باب اولى واحرى اذا كان الصحابه وكذلك في اوائل زمن التابعين اذا كان القبر يمكن الوصول اليه ويقف عليه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصح حينئذ يقول زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا يتركون فكيف بعد بعد ذلك قال ولم يكونوا نعم قال وكانت الحجرة في زمانهم يؤتى اليها من الباب ومع التمكن لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة لا للسلام ولا للصلاة عليه يعني ولا للدعاء لانفسهم ولا لغيره لا للسلام ولا للصلاه المراد به ماذا ليس الصلاه السجود والركوع انما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا للدعاء لانفسهم ولا لغيرهم فلم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره لنهيهم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا يعني فهموا العموم فهموا العموم عن لا ياتي الى القبر كلما دخل المسجد فإذا به ياتي القبر النبي صلى الله عليه وسلم مع امكاني والتمكن من الوصول الى قبري صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تركوا واتفقوا على الترك فدل ذلك على ماذا على أن فهم النصوص هو بعموم الترك صار دليلا مبينا وموضحا قال فلم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبر لنهيهم بقوله لا تتخذوا قبر عيدا وغير ذلك وإنما كان يأتي أحدهم من خارج إذا قدم من سفر يعني هذه مسألة أخرى إذا كان من أهل المدينة أو من غيرها وأتى من سفر وكان يمكن أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يأتي ويزور مرة وينتهي الأمر يأتي به بالسنة قال لمن خارج إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف ولا يقف للدعاء يعني فقط السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه فقط الزيارة الشرعية الواردة الثابتة وهذا مع التمكن من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف لي للدعاء قال عبيد الله ما نعلم احدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر إلا ابن عمر وهذا يدل على أنه لا يقف للدعاء عند القبر إذا إذا سلم يعني حتى هذه لم تكن عادة الصحابة رضي الله تعالى إنه أنه إذا أتى من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يفعل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ولا علم إنما هو اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال هنا ثم ينصرف ولا يقف للدعاء قال شيخ الإسلام تيمية لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة فصار بيدعته تبه هذا الاستدلال جيد هذه طريقة سلفية في فهم ماذا النصوص الشرعية لم ينقل عن أحد من الصحابة إذن لم ينقل ماذا الفعل فاستدللنا بعدم الفعل على ماذا على الترك فدل ذلك على أن الترك هو التعبد صحيح أو لا كما ذكرنا في مسألة الشفاعة حينئذ لا فرق بين المسألتين لا فرق بين المسألة هذه من الأدلة الشرعية فيما يتعلق بإثبات البدعة وعدمها لسيما فيه من الصحابة رضي الله تعالى عنه فقال رحمه الله تعالى هنا قال لأنه لم ينقل هذا عدم لم ينقل عن أحد من الصحابة فصار بدعه يعني بدعه محظى قال واتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر لو دعا, لو دعا لا يستقبل القبر وتنازع هل يستقبله عند السلام عليه أم لا وفي هذا الحديث أيضا دليل على منع شد الرحل إلى قبر صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور والمشاهد لان شد الرحل هذا نوع من أنواع الإتخاذ عيدا لأن ذلك من اتخاذها عيدا يعني داخل في المنهي عنهم ومن أعظم أسباب الإشراك بها شد الرحل كما هو الواقع واتفق الأئمة على المنع من ذلك لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى قال فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد بل هي اولى به بالنهي قال وإذا نوى بشد الرحل لزيارة القبر يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط حرما وراد ان يسافر المدينة من أجل ماذا زيارة القبر صار بدعه هذا محرم لانه من اتخاذه ماذا من اتخاذه عيده وإن هو المسجد جاز يعني جمع بينه الامرين جمع بين الامرين ومع ذلك الاولى ان لا ينوي وانما ينوي المسجد فقط ينوي المسجد فقط لكن لو جمع فكلام العلمي على على الجواز والاولى انه لا يشد الرحله الا من اجل المسجد فقط قال هنا رحمه الله ولا بي... لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه هذا فيه سقط صلوا عليه فان تسليمكم يبلغني أينما كنتم ظاهر أن يقال ماذا فإن صلاتكم ولا, ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي هذه ساقط عندكم صلوا علي فإن تسليمكم العاصر يقول ماذا فإن صلاتكم هذا الاصل لكن فيه ماذا فيه طي ويجاب بأنه من باب الطي والنشر والمعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني وكأنه ذكر الفعلين والعلتين لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى فصلوا علي ذكرها وسلموا حذفها فإن تسليمكم هذا ذكر المحذوف وصلاتكم حذف المذكور صحوا لا هذا يسمى يبلغني أينما كنتم قال وفيما رواه منصور عن أبي صالح ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواه، فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عند قبره النبي صلى الله عليه وسلم حصلت المزية بسلامه إذا كان عند قبره فيسمع ماذا يسمع سلام المسلم قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره انتبه هذه فائده عظيمه لو حصل الوصول إلى قبره كسائر قبور المسلمين أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران فلا تحصل المزية لا تحصل المزية يعني لا يوجد زيارة قبر اليوم لا توجد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم البتة قال فلا تحصل المزية فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق أو المغرب فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المسلم بنفسه إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم يعني الملائكة تبلغه ذلك قال رواه في في المختار هو كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجيات جيدا حديث الجيات وهذا على مصطلح بعض متأخرين أنه بين الحسن والصحيح جيد إذا قيل في جيد المشهور عند المتأخرين بين الصحيح والحسن الزائدة على الصحيحين ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحافظ وبعضهم يعبر بالجيد عن الصحيح يعبر بالجيد عن الصحيح قال مؤلفه هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحمبل أحد الأعلام قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن يعني في الحديث مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقانة قال شيخ الإسلام تمية رحمه الله تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا رأي يعني أحسن حالا الحاكم عده من المتساهلين مات سنة 43 بعد المائة السادسه وروى هذا الحديث أبو يعلى والقاضي إسماعيل وراه سعيد بن منصور في سننه من طريقين عن أبي صالح وأبي سعيد مولى المهري مثل المهدي المهري ثقة روا له مسلم أبو داود نسائي والترمذي تصحيح مهري قال, قال الشيخ الاسلام فهذان المرسلان يدلان على ثبوت الحديث مرسلان أسقط هنا المحشي كلام مهمة جدا لأن المرسلين هنا ولو كان متحدين وعذا فيه كذلك فيه كلام لكن أراد الشيخ السلام رحمه الله تعالى تعدد المخارج ولذلك قال فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين مرسل مختلف ومرسل آخر مختلف حينئذ صح ماذا التقويه أما إذا اتحد المخرج فلا قال من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث وقد روي من وجوه مسندة وقال الشارح يعني شخص سليمان في التيسير حافظ عصري هذا والذي قبله جيدان حسنا الاسنادين قال الشيخ الاسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوجوا من غيره فكانوا له أشد والله تعالى أعلم